dumar adnan maro hadinan yem el mishra eyson kou maro adnan wala fam leti wala let مرعدنا <متشف> من طبل الحرايب شحم من بياليد فرد كتايد انا العب اصفق الرايه كاتب انا العب اصفق الرايه كاتب نجم فوق الشريح وسيف الثاقب نجم فوق الشريح وسيف الثاقب ورج حدر علو فقره مسنون مرعدنا ورج حدر علو اصول انتو ورعد انا ولا بلت زيد لا بلت خيار بوي غير انا عارفه بكيف انا صار يخليهم جيت قدام الابطال وصل للمشرع وطشر هالرجال وصل للمشرع وطشر هالرجال بهالحاله شو مركون نعرف ايش قال بهالحاله شو مركون نعرف ايش قال معروفه شو مرنا تخشي قول دورو عادنا معروفه شو دمر عدنان دمر عدنان لم المشروع يصور دمر عدنان ولا ظلت زيد ولا ظلت اخيار دمر عدنان دمر يم الشيري عبشت فراية ابعد ما تديبت قبال نسرايه اذا طبل الحرب يلغي البدايه اذا طبل حرب يلغي البدايه ويبدي هلقمر من النهايه ويبدي هلقمر من النهايه يمين اسي بهيسن وجول جمر عادنا يمين اسي وجول dinan lam al mashru' aysoor من عباص صاح وهذه تخوف اقلل المود فوق العسكري طف ابد ما همس يافل جاس ليشف ابد ما ومن عباس خافت حتى للسيوف ومن عباص خافت حتى للسيوف سجل موقف بسيفه ما معقول دوموو عادنا سجل موقف بسيفه ما معقول جماع عدنا في الهندسه الصوتية والتوزيع قرار الموالي اداء المنشد اياد الجبوري الكلمات للشاعر المبدع اغزوان العتابي